لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم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 الله ونعمه والله عليم حكيم وإقطاع فتان من المؤمنين قتتن فأصلحوا بينهما فإن بعث إحداهما على الأخرى فقاتل التي, التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاء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 ومن عساي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عساي كن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إنكم الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أكاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن